عندنا قاعدة نقف. عندها يعني ناخذ قاعدة واحدة رفقاً, رفقاً بالقوارير هذه القاعدة يقدم الدليل المحرم على الدليل المبيح. يقدم الدليل المحرم على الدليل المبيح اللي هو كما يقال العلمان الحاضر يقدم على المبيح الحاضر قدم على المبيح الادلة على ذلك الاصل فيها قول نفسنا ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام على الحلال ما اجتمع الحرام على الحلال الا غلب الحرام على الحلال هذا حديث لا صح لكنهم يستدلون به حديث لا اصلا لها قول نفسنا دع ما يريبك الى ما لا يريبك والحرام في ريب والتي ما حكى في صدرك دع ما يريبك الى ما لا يريبك الحديث الثالث الحلال بين والحرام بين وبينه امور مشتبهات الحلو باين ومبين وهنا امور المشتبهات فمن اتفق الشبهات فقد استبرئ لدينه وايش وعرضي. قال الحباين والحباين فوانا امور مشتبهات فمن اتفق شبهات ولا يطغى شبهات الا ان يترك لا يترك ما ما, ما له باس من ما به بس ففما اتفق شبهات الله كالمستحل حرم الله ان لما أحل الله كالمستحيل لمحرم الله حديثنا أيضا في ضعف أقول فاصل الخطاب في حديثنا السلام إذا أمرتكم أمر فاتم وما استرعتم وإذا, وإذا, وإذا نأيتكم عنه عن شيء فإيه فانتهوا دلال على الجزء بالعمل بالانتهاء من يعني الانتهاء عما نهى وزجر الأمثلة توضح ذلك طبعا الأدلة لبعض العلماء يرون بمسألة التوقف عند التعارض يقولون الجمهور يرون بترجيح تقديم الحاضر على المبيح هذا قول جمهور أهل الله تقديم الحاضر على المبيح لأنه الأحوط في الديانة لأنه الأحوط في الديانة طبعا الحديث الكثيرة منها تثبت ذلك وبعض الرمال يقولون نتوقف ويسقط الحاضر والمبيح ونتوقف لا نعمل بأي واحد منهما تعرض فتسقط هذا قول خطأ لأنه الظاهر تعرض ليس تعرضا جيد لكن الأمثلة عندنا كثيرة في هذا الباب وأن الجمهور يأخذونا بالحاضر على المبيح من ذلك أيضا لو قلنا الشرب قائما الذي قالوا بالحرمة من وجهتي من وجهاتهم الفقهية هو ايه تقديم الحاضر على المبيح لأن مثلا قال لأنس تريد أن أشرب معك الهر قال لا قال أشرب معك الشيطان استقي نهى عن الشرب قائما وورد أنه شرب ايش قائما فقال العلماء الشرب قائما حرام لما قالوا نقدم الحاضر على المبيح حاضر وهذا الحائط نقدم الحاضر على المبيح من ذلك ايضا استقبال القبلة قالوا استقبال القبلة في الخلاء في الخلوه في غير الخلاء في الفضاء وفي غير الفضاء يحرم ليش تقديم الحاضر على على المبيح ومن ذلك ايضا من الامثله النكاح بغير ولي قالوا النكاح بغير ولي حرام ليش تقديم الحاضر على المبيح المبيح المحتمل قالوا وسلم ولا اي محق بنفسها والحاضر اي اما امرأة نكحت بغير اذن وليها في نكاح باطل باطل باطل قالوا يبقى نقدم الحاضر المبيح والنكاح باطل ولا يصح من ذلك ايضا قول الله جل في علاء حرمت عليكم اماتكم وبناتكم واخوتكم قالوا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف يبقى حرمت الجميع بين الاختين هذه ايه تحرم وعندنا ايه تبيح الاختين الاماء قال الله تعالى الا على ازواجهم او يبقى هم مالكه اليمين قد ملك اليمين ام وبنته واخته صحيح هل يطى الاختين ولذلك عثمان بن الوقف ما تكلم قال احلتهما ايه وحرتهما وحرمتهما وحرتهما وحرمت الاثنين ايه حرمتهما ايه واحلتهما ايه فتوقف توقف نه والصايح الراجع ان هنا رانا يقولوا من باب طبعا في انا انا يعني اكسرت فيها التفصيل لكن انا اجمالا معكم اقول من باب الحاضر المبيح هم ما يقدموا يقولون بحرمه الوطئ الاختين ولو بمرك اليمين من باب الحاضر الحاضر ايش يقدم على المبيح والايات السياق السياق الاول نص في المساله حرمت حرمت حرمت الجمع الاختين عام يبقى التحليم عام في الاختين ملك يمين او غير ملك يمين لما قول قول, قول اللي له علا قال الله يجعل الا اه اه الا الا على اسهوريهم وملكة ايمانهم هذا ليس في سياق التحليم والتحليل بان في سياق الاسم وغير الاسم يعني يريز له ان يأتي مرأة او يريز له ان يأتي ايش ملك يعني ليس في نفس الخصوص فكانت ايضا خاصة فيبقى ايدا قوة على انها حاضر يقدم عن المبيح انه خاص في المسألة الدليل الخاص في المسألة فلذلك يقدم عليه من ذلك أيضا أنهي عن لبس الأحمر النبي السلام لما رأى عمر بن عبد الله بن عمر العاص لابس ثوبا معصفرا لابس المعصفر اللي هو مسبوك بالأحمر لابس ثوبا معصفرا لتعرف زاهي فنظر عنه السلام فقال عبد الله بن عمر العاص ككلام عليم قال أمك أمرتك تلبس هذا قال له ذلك أمك أمرتك بهذا على أساس إشارة إلى نالذة زي زي يلبسه إيه النساء مش أمك أمرتك تلبس هذا فاستنكر عبد بن عمر بن العاص على نفسه ذلك فقال له ماذا أفعل يا رسول الله قال أغسلوا قال له أغسلوا قال أحرقوا تغليد في الانكار طبعا الصحافة أوتوا إيمانا وانقيادا تاما سامي عليه السلام بيقول إيش احرقوا أخذه إلى التنور ووضعه وأحرق حتى لامه عليه السلام مع ذلك لما جاء قال ما فعلت بالسوب قال أحرقت كما أمرت يا رسول الله يستغرب النمسلم لكن هو تمام السمع والطاعة من هؤلاء القول قال لو يعني لو أعطيته لأمك أو لأختك يعني يستفد به حرقوا اتلاف المال لا يدوسي لكن هو حرقوا هذا زيادة في التغليز, زيادة في التغليز. لما مر النمسلم على رجل بنى بيتا طبعا تعرفون في الرعيل الأول كان في أبراج لكن هي الأبراج ما كانتش عليها بمثلها صحيح ما كانتش كلها طين و... رأى رجلا بنى بيتا يعني هذا البيت يعني أعمل فيه بعض المال فمر وسلم عليه فسلم فلم يسلم عليه النبي صلى مر قال لمن هذا قال الفلان فتمعر وجهه النبي صلى الله عليه وسلم مر الرجل فسلم فلم يرد عليه صلى فذهب لاصحابه قال حدث لي امر جلل سلمت سلم. قال ان سلم مر على بيتك فقال لمن هذا قلنا لفلان فتمعر وجهه بعدها بيوم مر نسلم على المكان لم يجد شيئا صار اثرا بعد عين هدم البيت طبعا لو بنيت بيت وجاءك شيخ المشيخ خرج شيخ الاسلامة المية كرامة منك لك وقال لك أنت الآن في إصراف فأنت هتقول إيه إيش هتقول لا نقتلك بعد ذلك من فين هذا طبعا انت بدك تدخل بقى الكلام, الكلام لكن هناك هناك قوم علموا ان فلاحهم حقا في اتباع وانقياد النبي صلى الله عليه وسلم فهدم بيته فهنا ان وسلم نهى عن اللبس الاحمر وزجر ويعني حرم ثم في الحديث قال ما رايت احد اجمل من رسول على على بوردة الحمراء من رسول الله كان الرسول لبس البورده حمراء فهنا عندي حاضر وايه المبيح سيب اللي بتبنّها احنا قلنا بناتبنّها ان الحرمة محضية الحرم الحمراء لكن الاعلام الحمراء تجوز لان البردة اليمنية اللي كان يلبس بسالأم السلم حمراء كانت ايش؟ اعلام, اعلام فقط حمراء لكن نحو نقول الان الاعمر حرام لما؟ تخديم الحاضر على المبيح المبيح في ألنسلم نابس الحاضر نهى قال امك امرتك تلبس هذا فهذا تخديم الحاضر على المبيح ايضا من ذلك النهي عن الصلاة بعد العصر وهذا الذي تمسك به الأئمة الثلاثة خلافة للشافعية في مسألة صلاة ذات سبب عندنا حاضر حديث ابن عباس قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب ورأي أرضاه بأننا عن صلاة بعد العصر حتى يسقط حالي الشمس حتى تغرب الشمس ونهي عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ثم رؤية المسلم أنه قام في بيته مسلمة وصلى ركعتين بعد العصر حتى سالته نهايت عن ذلك وتصلي قال المسلم شغلوني عن سنة الزهر فصليته جيد فالعلماء هنا يقولون الشفعي أخذ بها أن صلاة ذات سبب فتصلى لكن الأئمة الثلاثة قالوا لا يجوز الصلاة بعد العصر ليش وجهة الفقية عندهم الحاضر يقدم على إيش عن مبيح حيثة للدين السابع أيضا أمثلة كثيرة جدا لكن لأنني وجدت خلاص الإخوة الحمد لله قد يعني قد تجهزوا للصلاه عليه تجهز الناس للصلاه عليه السابع أكل التمساح اكل التمساح الذين يحرمون أكل التمساح ووجع الشفايف ايضا يقولوا بحرمه اكل التمساح واكل الأسد والنمر في هذا الباب على ايش لكن خلينا في التمساح لان الاسد والنمر لا اباحه لهم اما اكل التمساح فورد الدليل بالتحليل ورد دليل الايه بالتحريم ورد الدليل بالتحريم عام ورد الدليل بالتح... بالتحريم عام النبي السلام قال لما سغل عن ماء البحر قال هو الطهور وماءه الحل ميتاته طب الحل ميتاته ايش ميتاته ده هنا مفرد مضاف ايش يخص ممتازين خطأ يا يبقى كل ميتة البحر ومن ميتة البحر ايش كلب البحر صح اجل الله خنزير البحر لا ايه انتم أنت كمان مش عارفين. طب خلاص بقى وعروسة البحر كمان. اللي مش لاقي شيء ينزل بقى البحر يشوف عروسة البحر. يبقى حتى عروس البحر ايضا انزال البحر ايش? يجوز. قالوا ميتاته. والتمسح منه. والتحريم جاء دليل اخر قحرم المسلم نهى عن اكل كل ديناب. الناس بقى تعودانا. له ناب. له ايش? ناب. يبقى عندنا دليل محرم ودليل. المحر. العلماء الذين قالوا بالحرمة قالوا نقدم الحاضر على على المبيح هو ما اكثر الحلال فاذا نقدم الحاضر على المبيح يبقى اذا القاعده عندنا الاصوليه انه اذا تعارض حاضر مبيح قدموا الحاضره على المبيح وهذه يعني تفيد جدا عند التعارض ولا امكان لايش للجمع قبل هذا استغفر الله نعم سلف تفضل القاني محرم لا يجوز بحال من احوال الاحمر اللي هو الاحمر الذي كسى الارضيه الثوب لا يجوز قميص ايش لا حرام القميص لابد ان يخلع حرام ارتداء حرام الله حفظك.